يا والسلا يا غايب لمل مدموعك ليلة أول محرم خطاب نوية الإمام المهدي عجل الله تعالى خرجه الشريف يا غايب لمل مدموعك والسالهوا والسلايا يا وقصد عم التكزي هذا الدعاء والسلايا يا ضهدها يا جرح قلبها اوضحها جلا والسله يا والسله 26 جروح لا جرح ولا جرح يا ثلاثه ايات شفير جروح حبه ايات الزكيه دينا السلام الله عليها جاوبه لا تشاد بش قالت من نشدها اجروح يجروح حزن وسعن من اشذها يا يا لجن كسر الخواطر لا تكسر خاطر واحد <تصفيق> لا تشيل كسر الخواطر منا اشد هايه اشد هايه من الجروح حسره اثر يا يا اشد من الجروح يا يا الا اري الله خير الجزاء يا غايب الزهى النبي اشد جوابك وين خبار عده يا غايب الزهى نبي جدها جواب توي نصبر الدها اجتمعوا بمحشوم ام الشاتمسب يا معظوم جوابك وي يطلع حوايشكم بحق زين, زين ما شاء الله, الله. يا ربك جاء جماه يوب وما شوم ومشات عسى الشحر احزن يا نيحلاله حصل شحر الحزن ما ينيحلاله احي اجب للقلب يجرو الخصام لاطفال بليه يا وغيا على ام انسان خير رايب ايمين ولا غمض جفن عين لجي الاختر هجر نوم ومشت مشت ما سبي جوابك الخبر جوابك والخبار يا غائب زيانة بنشدها يا غائب زيانة اجت مهيوبه محشوم وام واحشوم ام الشات يا ماكو مر ان جوع بات و ممنون وقادم الشاعر اهل البيت سي سعيد الصافي عسل على السانهرين حزيني و بايان الهلال احي اجبي لغلا بجر على, على الحمم فالبل اهل وضع يا زمن او امسان الله عا جيل اخت هجارنا ما مشات مشات مات بي يا جوابك ويل الله الله حوالك يغايب زير فرج الله يا غايب ما حيوب ما يا غايب عن مچک ماست تسمع خاماته ابه ابوقا الدور جايتها او شفي ليو کیا ہے امیں مرز دگیلے شلوں رجات ہے غریباں میں بگاوا ہے باومن بوغاوا ہے ولوان زمان ودا ہے ابے حدر مغلووو مشاء اسم شات جاوات وين يا عيب زيا اي صوتك بعد عين. جاءت ما هيوب محشومة جاءت ما يا رب لوحة جوابة يا رب عزة ناشيد ہے علفلوا ہے او چملا ہے امصاپیزے امیر راوا ہے امین کزری بہت ہی بیچ ہے او میں زاکے لو کہ چھواضلے مت دیں تعب وانها يا من صغر سنها وعمرها قام تعب من بوها و امها اجمش ما هو جواب الله حي الله يفرج حوائجكم جات ما هيو محمد شوهر الشات مسي يا محبوب يا وا بعد ممنون قادم ما بعد هي غايب مشيد ہے قلب الوہ ہے اونچ ye bichha hai umen zakhe wa ke chawal bach den se hai umr ha jazab أبوها وأمها محروم ومشاة ما أسبح جوابت وير الله بي <سؤالي> جهت ما يؤرر محشوها ويشهت مجدية مطووها جهت ما يؤرر محشوها ويشهت مجدية والصانع معكك عيدها ويا تاخذ سعر اخوها حسين انت سواج جهاميشي يا كل من مجلبه حماك اخواتك الله براف رد الحظ من عن مصيبه أيام الذيب أحاوي وجهها تشخيه بالتعان مصيبه تهي أيام الذيب أحاوي وجهها على الحا It should must مظلوم بالخدمه باجي <تصفيق> عدى يا بني الحسان عمتك عجزت وياك اتعثرت صار اخوها سين جحنم شيء قدال ميط شقال لجاب حماك الناس واجى رب ذا بهم نيل كَر المصيبه هي ابيام لذبح وحث والها امن مررت على الحوم مشات مسبي بارك الله فيك جوافات جوي انجم هلال الشفناء للحزين وين راح اوهلالك يا او يا يومين غبر جزاك خزي على ذروح اطيح مني قفى مذبوخ تصيحي بيا ذنيب مني القفى مذبوخ ويبجب دا استهام صاب أوليه الشنسي البتي في عب اوے بچبداں اسہم صابے اولیا شیل بچتياب ویتامہ وحرام ما ولو م ام الله يقضي حوائش بحق الحسين. جواب. <تصفيق> هي غايم. هي غايم. هي قد نواجه بلا جواب رحم الله والدك ايام ما يحل للحزن ونه هو يا غايب ما صعب يعذوه هو يا برج الدك يخزي عن تروح تصيق بعذني بمني القفى مذبور ويبتش بدأت دهام صاقب ولي تفياب ويتام وحرم مظلوم أغنطل عيدك يا الغايب خبار مذكور تصيح الثر يا ملحاشر بعاشور تقوم يبجابر خطر زين نبي المكسو اوت الحزين مجموم چناش پدموع لچل ہے علخو حال کو مرجا فل ہے چناش پدموع لچل ہے علخو حال کو مرجا ولا يوم نسات يا ام ام الشتم اسبي يا مهبو جوابك وين اخبار الدهر يا انا بالو يم شعب يتيامره جارف مثل يا وجار الله فيك <تصفيق> جار قليل هم صاب ويني شاي بالجنين بتعالي الكرار امير المؤمنين هبلقيز جبا تعوم مرها وبين وين او شمسهم صوابقوا سعيد الصحيح <تصفيق> اي جابا علي مصاب عليه الشيب كاني ابي تعلي الكراوه المؤمنين قلب حزين قاضع امورها شم سحب صواب قلب الصابر الشح ميل وله امضي القوم هرجسا او تعاني تشميل بي حيات i